بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقه وما أدراك ما الحقه كذب الثمود وعاد بالقارعة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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقوم فيقولها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 مَا لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ على لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لحق